نور الفجر بان اداء فيصل الغايب يا موسى الكون في عيني ويا ما وجه يا موسى الكون في عيني ويا ماض اكيد عندي مبرر عن كلامي اكيد يشين حلمك لما شفت الزمان سرقه من توى عينك وصار الحلم شيئا زهيد من توى وصار الحلم شيئا زهيد والحلم محكوم بالعدام في المشنقه الحكم ظالم على حلم يسجل شهيد صار الأمل يا شجس إن دانا والما طرجا ما هو بالفم ما بين المطرقة الحديد واللي لقى الرب نور الفجر يا نور الفجر بانا والطرج مداها بعيد الصبح نورا ظهر بدري وبان الشعاع وخلفها قاويرا على هقوات الصبح جديد وخلفها قاويرا عن هقوات الصبح جديد والعمر والامر وشفت غصون هالمورقة تذبل بعد ما دنا منها صرام الجريد والورد مراها جير الصيف ثم حرقه صلف السمو ما حرقا كنك ترشى بسيشا والكون دايونية ثنتينية مضوقة من يوم شفت الخسائر عودت فارصي والكون بيوني يا ثنتني يا ماض من يوم شفت الخسائر عودت فارصي والكون بيوني يا ثنتني يا ماض من يوم شفت الخسائر عودت صدام